سحلما ما مفار بار الفلوانتي والغصن زان باجمل الزمرتي يا عاشق الاخلاق والقيم العظام اطيب فؤيا يرسو نبي كل كن تن قبس يضيء بحلك الظلمات الرسول المختار خير معلم جاد الله به لنا شرع ايضا وكتابنا يحيي القلوب برقته وبه الشفاء لمبتلى يا ذا انت ونسونا فخر انتى ما رفعت شهد الزمان ولاهن بالبركاتي دم فانطرا الفلوانتي والغصن زانا بأجمل السماطي Ya عشق الأخلاق والقيم العلا أطياف يغرسها بكل أنادي قد جانا شرع الإله هدية قبس يضيء بحالك ظلمات دنيا السعادة يا جرمان ويطير في الأخرى إلى الجنة من كان رب العرش في مقصده سيثب بالحركات وسكانات دين سمى بعلومه وعطائه من من رحم انت وله رد الظل المول العظيم طيانه بين العبادك من عجل سمو زانا باجمل بسري يضيء بحلك يضل de jana shara al bilah